بوك تو دوزتة دو, دو واربعون اثنان واربعون اثنان واربعون زيارة المدينة, زيارة المدينة هل يفتح السوق؟ ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد اشتي <تصفيق> هبور باناهيري تهنابه هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين اشط ايه هبور اكسبوزيتا ت مارتافه هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء <تصفيق> هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء ايس تي هابور كوبشتي زولوجيك ت ميركوراف هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء اش تي هابور موزيو ت اينتيف هل يفتح المتحف ايام الخميس هل يفتح المتحف ايام الخميس اشتهر غاليريا تيمتيفه هل يفتحو الجاليري ايام الجمعه هل يفتح الجاليري ايام الجمعه ا ممكن تباي فوتوغرافي هل يسمح بالتصوير هل يسمح بالتصوير ا دوه تباغو اي هيريا هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ سا كوستون هيرجا؟ كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ akaulichimi per grupe هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ أكوليتش ميمي بير فامي هل يوجد تخفيض للاطفال هل يوجد تخفيض للاطفال أكوليتش ميمي بير ستودنت هل يوجد تخفيض للطلبه هل يوجد تخفيض للطلاب تشباندرتيسش كيو ما هذا المبنى ما هاذا المبنى؟ سادي تأشت ندر تيسا كم عمر هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ كوش إكا ندر تور ندر تيسا من بنا هذا المبنى؟ <تصفيق> من بنا هذا المبنى؟ أم انترسوهم بر أكيتكتورا انا مهتم بالهندسه المعماريه انا مهتم بالهندسه المعماريه ان انتيرسوهن پر ارت ان انا مهتم بالفن انا مهتم بالفن ان انتيرسوهن پر پيكتورن انا مهتم بالرسم انا مهتم بالرسم